ان الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ه ليسمون الملائكه تسميه الانثى وما لهم به من علم ان يتبعون إ الا الظن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 ولله ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض ليجزي الذين اساءوا بما, بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إ ل ا ا ل ل م م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 وانه هو امات واحيا وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا تمنى وان عليه النشاه الاخرى وانه هو اغلى واقنى وانه هو رب الشعرى وانه اهلك عادا الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوهم اظلم واطغى والمؤتفكه اهوى فغشاها ما غ ش ا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 وتضحكون ولا تبكون و أ ن ت م سامدون فاسجدوا لله واعبدوا